ثلاثة، استمع إلى الكلمات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور طابط نجار ربط البيت حلاق طالب مدير طباخ ممثل موظف شرطي